لا نملك إلا أن نقول عند الله تجتمع. تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان. الإمام أحمد والطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير أبو زر وعن زتاني تمتتحان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي زر أتدري ما بينهما يا أبي زر؟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 عجبا إلى الخلائق كيف استأنست بسواك إلهي عجبا إلى الأقلام كيف كتبت ما يغضبك في علاك وإلى الألسن كيف نطقت بما يسخطك في علاك يا من نجيت موسى في التابوت وحفظت في بطن وحفظت يونس في بطن الحوت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 فيا إخوة الإيمان والإسلام هذا هو اللقاء الخامس والعشرون لنا بعنوان فقه الابتلاء وأدب الصبر وانتظار النصر من الله لا غير قلنا فيما مضى إن للابتلاء فقه وللصبر أدبا وقد غاب الفقه وضاع الأدب فأسأنا الأدب مع الله فقال الجهول أي ربنا قتلونا عن سجدا فأين أنت يا رب قلنا هذه الجهالة لا تصدر إلا بعد غياب فقه الابتلاء وانعدام أدب الصبر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 تخبراني أن كل خلقه مقهور له كل خلقه تحت بسطة سلطانه سبحانه لا يشز عن قدرته وحكمته في كونه قليل ولا كثير ظلم الظالم بقدره، وصبر المظلوم بفضله وأخر انتقامه من الظالم لحكمته قلنا من فقه الابتلاء ليس الابتلاء علامة غضب من الله وليس إمهال الله للظالم علامة رضا من الله وتأخير انتقام الله لا يعني أنك على الباطل ولا يعني أن الظالم على الحق فقد ابتلي يا رسول الله وأوذي رسول الله وأوذي خيرة خلق الله مع رسول الله وماتوا شهداء ولم ينتقم لهم خالق الأرض والسماء فهل كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على الباطل؟ أم كان الصحابة ساعة الإيزاء من الظلمات على الباطل؟ أم كان أبو جهل وأعوانه على الحق لا والله ليس الابتلاء علامة غضب من الله هل كانت سمية بنت خباط أول شهيدة في الإسلام على الباطل هل كان ظالمها وقاتلها على الحق لا والله فإياك أن يغر بستة الله للظالم إياك أن تغيب عنك حكمته فمن حكمته وأملي لهم إن كيدي متين ومن حكمته إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ومن حكمته وليمحص الله الذين آمنوا تمحيص مصفش قال آل النجاح يبدون وآل الرسوب يتباعدون هل كنت تدرك المنافقة من المؤمن الثابت لولا هذا الابتلاء بعدين وبلا سمن أُلِّها الأفراد ونُبِّئوا بعد رسول الله في بيع لدين الله وخرجت الأبواق تدافع عن المنافقين عن البائعين للدين خرج من ألها الظلم كتب كاتب مقالا يقول للظالم اسمح لي أن أقول لك ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار وخرج من هو فوق ذلك خرج من يقول أرسل الله لنا رسولين كموسى وهارون وخرج من يتنطن له وخرج من يدافع عنه وخرج من يقول هو علم الأعلام والأشخاص معروفة عندنا والتوجهات واضحة عندنا ولا ينبغي لك أن تفتن بهؤلاء فهو هو الذي قال إن الراقصة إذا ماتت في رقصها فهي شهيدة وهو هو الذي أباح الخمر تحت مسمى قولة لأبي حنيفة وأبو حنيفة مما قال براء قال أبو حنيفة كل ما اتخذ من عصير العنب فهو خمر وما اتخذ من عداه فليس خمرا. وقال الجمهور ما اتخذ من عصير العنب أو غيره فأسكر فهو خم فبناء عليه قال إن كذا وكذا مما لم يتخذ من العنب ليس خمرا وليس حراما ودلس على الناس ولم يكمل جملة أبي حنيفة الذي اختلف في التسمية فقط إنما قال وما اتخذ من غير عصير العنب فأسكر فهو حرام تدليس يباع الدين وبلا سمن هؤلاء هم القادة والرادة اليوم باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم أصبحوا أبواقا للظلمات، وخرجت أبواق للأبواق تدافع عنهم، وبدع سباق بيع الدين. من نافق أكثر، فعلمه أخزر، وكراسيه تنتظره أسرع. أ كنت تدرك هذا؟ لولا طول المحن لا والله. هذا هو معنى قول الله. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من النافعين لدين الله من السابتين على دين الله من حكمته ويتخذ منكم شهداء قال ابن حجر في تعليقه على غزوة أحد بعدما أوزي الصحابة وأوزي رسول الله ما الحكمته أكان ربك عاجزا أن يحمي محمد بن عبد الله كلا والله قال ومن حكم ذلك أن الله قدر لصفوة خلقه مكانا عظيما في الجنة ودرجات عليا في الجنة علم سبحانه أن أعمالهم لا تبلغ بهم هذه المكانة العالية في الجنة فأجرى عليهم من البلاية ما يوصلهم الصبر عليها إلى هذه المكانة في الجنة أعد الله للشهداء مكانا عظيما في الجنة وهم بطاعتهم وصلواتهم وزكواتهم لا يبلغون هذه المكانة فكتب عليهم الشهادة وكتب عليهم الإيزاء في سبيل الله ليكون الصبر على الموت وعلى الإيزاء مبلغاً لهم لهذه المكانة العالية فاسبت يا عبد الله لدين الله ولا يزحزحك لابتلاء فقد أوذي من قبلك سيد الأنبياء وأعلم أنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذه الفتن فقال في فتن تموج كموج البحر يصبح الرجل مؤمنها ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وقد أخبرنا ربنا ما يعني أنه لا يشترط أن ينتقم الله لك من الظالم دنيا بل قد تقتضي حكمته إمهال الظالم للآخرة فلا يغرنك حلمه على الظالمة من خلقه وتظنن أنه غافل عما يحدث في كونه أخبرنا ربنا في كتابه عن قوم قتلوا وأحرقوا وأبادوا من أجل لا إله إلا الله أحرقوا الموحدين قتلوهم أبادوهم استأصلوهم وما ذكرت الآية لهم عقوبة دنيوية اقرأ إن شئت سورة البروج في قصة أصحاب الأخدود قال ربي وربك إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وقص علينا النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود في صحيح مسلم وما ذكر عقوبة دنيوية للذين ظلموا فلهم عذاب جهنم في الآخرة أين عقوبتهم الدنيوية كفر قتل الموحدين أحرقوهم، أبادوهم استعصلوهم لا لعلة إلا لعلة توحيدهم لله ما عقبهم ربنا في الدنيا إنما أجل عقوبتهم للآخرة ليطول ابتلاءك ليطول امتحانك إذا انتقم الله من الظالم في عجلة قصر امتحان المظلوم أما إن طال الابتلاء طال الامتحان يؤجل الله انتقامه من الظالم ابتلاء للمظلوم ليطول امتحانه ليرى صبره وجلده من جزعه ليبدو الصابرون المؤمنون الثابتون وليطفوا على سطح الحياة البائعون للدين فيجتربهم الناس وينحوهم عن مراكز القيادة لأنهم يقودون السفينة إلى الغرق وهنا سؤال من يطول امتحانه ومن يقصر امتحانه يقصر الامتحان مع الناجحين ويطول الامتحان مع الراسبين وهذا في دنيا الناس ولدك في الجامعة امتحن فنجح فقصر امتحانه ودخل في السنة التي تليها امتحن في السنة النهائية فنجح انتهى امتحانه وآخر امتحن فرسب فأعيد امتحانه ثم فامتحن فرسب فأعيد امتحانه من تكرر وطال امتحانه الراس من قصر امتحانه الناجح يبقى إن رسبنا في الامتحان طال الامتحان رحمة من الرحمن انتبه يا عبد الله الملحأ في الكلية في المدرسة رحمة بولدك لو كان كل راسب ينحى عن الدراسة لوجدتم الأغلب في الشارع إنما وضعوا قانونا يعطيه فرصة وثانية وثالث فمن رحمة الله أن يطول امتحانك رسبت في الامتحان الأول أعطيت الفرصة في الامتحان الثاني رسبت في الامتحان الثاني أعطيت الفرصة في الامتحان الثالث إذن طال الامتحان مع الراسبي فيطول ابتلاءك على قدر رسوبك ويقصر ابتلاءك على قدر نجاحك نجحت انتهيت رسبت أعيد عليك الابتلاء وطال الابتلاء رحمة من الله بك اسمع أخبرنا ربنا أن ما نحياه الآن قليل من كثير نستحقه وإن شئت فقرأ معي آية الشورى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فقط ويعفو عن كثير أي أنتم المتسببون فيما يحدث لكم أدرتم ظهوركم لشرع ربكم أرضيتم الناس على حساب رب الناس تناسيتم لقاء رب الناس أكلت الدنيا القلوب فأنست القلوب الآخرة فكاد ما وفقط لا ويعفو عن الكثير أي أن هذه العقوبة قليل من كثير تستحقه ولو كتب عليك أن تكافأ بكل سوادك لكانت العقوبة أضعاف أضعاف ما ترى وإن شئت فقرأ آية آل عمران أولما عصابتكم مصيبة قد عصبت مثليها قلت بأن هذا قل هو من عند أنفسكم فما نحياه نحن المتسببون فيه ولن يفرج الكرب إلا بسلامة العودة إلى الله فهو القائل كما قلنا قبل ونقول بعد يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم وفقط ويثبت أقدامكم الآية من سورة محمد صلى الله عليه وسلم ولما خصت هذه الآية بسورة محمد لأنها خطاب لأمة محمد أن رب محمد سينصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم شريطة أن تسير الأمة على منهج محمد هناك شرط وهناك جوابه لا بد من توافر الشروط فيك لتحصل على عطاء الله إن تنصرو الله كيف ننصر الله بثت السورة المنهج في عمد سلاسات أولها سلامة المعتقد صحة العقيدة صحة الإيمان بالله تعلق القلوب بالله حيث قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا هو العمود الأول ما قال القرآن فقل إنما فعل علم بالله يقين في الله سلامة المعتقد في الله صحة الإيمان بالله لا العبادة لخلق الله لا السير في ركاب الظلمة من خلق الله لا نكون أبواقا لمحاربين لدين رب العالمين العمود الثاني فهل عسيتم إن وليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم صحة صلتك بالله وصحة صلتك بإخوانك الرحم الصغرى الرحم خاصة أمك وأبوك أختك وأخوك عمك وعمتك خالك وخالتك والرحم الكبرى أخوة الإسلام كيف حالك مع أبيك وأمك وأخيك وأختك كيف حالك مع جارك كيف حالك مع أخيك المسلم إن كانت صلة الرحم عنوانا لنا إن كان البر للأم والأبي عنوانا لنا سرنا على طريق نبينا ننتظر نصرة ربنا لنا وإن كان العقوق عنوانا لنا وقطيعة الرحم رائدة لنا بعدنا عن منهج نبينا نستحق عقوبة ربنا فتش في نفسك ما برك لأبيك وأمك وكيف صيلتك بأخيك وأختك سمعت أخا أكبر يقول لأخيه الأصغر وأبو لسنين داعية إلى الله بعد خلاف الأطفال مع بعض يقول الأكبر للأصغر الحل قطعا للمشاكل لابنك يجي عنده ولابن يجي عندك الحل قطيعة الرحم إرضاءاً للنساء وأبو لسنين داعية إلى الله في بيت عيلا الحل للود يخش عند عمه ولابن عمه يخش عنده كيف يتربى هذه الناشئة؟ العمود الثالث يذكر في سورة محمد ليعلمك أنه يوم يتوافر المنهج في الأمة فالعنوان لن تركع أمة قائدها محمد إي وربي والله لن نركع ولن نزل لغير الله لن تركع أمة قائدها محمد شريطة أن تسير بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم لأنه ساعتها ينصرها رب محمد اسمع خاتمة السورة في آخر جملة في السورة وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم إن تترك هذا المنهج إن تترك دين الله إن تتركوا الاستمساك بمنهج الله إن تركتم الإيمان بالله إن تركتم صلة الرحم وبر الوالدين والاستقامة على منهج رب العالمين يستبدل قوما غيركم يستعملهم محلكم ويقوم الدين بهم لا بكم وتكون أنتم الخاسرون ولن يخسر دين الله ولن تسقط راية التوحيد يوما ما ولن يضيع دين الله الخاسر أنت أنت استبدلت خسرت ويسر الله لدينه أناساً آخرين يرفعون راية الدين اسمع في سورة النور وعاد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستقلفنهم في الأرض كما استقلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم ما قالت الآية وليمكنن لهم في الأرض إنما قالت وليمكنن لهم دينهم إشارة إلى أن التمكين للدين وليس لي ولك فإن كنت من آل الدين رافعا راية الدين مكن الله للدين بك وإن كنت من آل الدنيا بائعا للدين ضاع الدين بك لا إنما يستعملك ربك ويستبدل غيرك لا لن تستعمل يوم يكون الدين يأتي آخرا في ترتيب أولوياتك يستبدلك ربك لا يستعملك يستبدلك ربك ويستعمل غيرك وتكون أنت الخاسر ودين الله أبدا إلى علو ورأية التوحيد مرفوعة بقدر الله لأن معركة الإسلام ودين العلي العلام يوم يتخازل عنها المسلمون يديرها رب الإسلام من فوق سبع سماوات فلا تيأسن يوما ما من نصرة دين الله فدين الله منصور عبدا لكن القضية أينصر بك أم تستبدل ويستعمل غيرك لتكون خسارتك في القمة أعاذنا الله وإياك أن نكون من الخاسرين أو البائعين للدين اسمع هذا هو المنهج لتصل إلى نصرة الله ابتليت نجحت انتهى الامتحان ابتليت رسبت طال الامتحان لما يطول الامتحان لأنك لم ترب على منهج النبي العدنان ولا على منهج ربنا الرحمن أتت الدنيا في ترتيب أولوياتك أولا وأتت الدين في ترتيب أولوياتك آخرا فوكلك ربك إلى نفسك لذلك التربية انظر لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كيف ربى صفوة خلق الله قلنا قبل النبي ظل يدعو إلى الله في مكة عشرة أعوام متصلا بلا كلل ولا ملل لا يفكر في بديل لمكة إلى أن أغلقت أبواب الدعوة في مكة ففكر في الرحيل إلى الطائف فراح يدعو أخلها إلى الله وعاد بسلاس مكاسب وأثبتت الرحلة نجاحها وما فشل محمد بن عبد الله في رحلته قط كما يدعي الجهلته عاد بعداس وقد أسلم عاد وقد أسلم النفر من الجن عاد وقد انتشر أمر الإسلام وعلم به في الطائف سلاس مكاسم عاد إلى مكة وقد أغلقت أبواب دعوتها في وجهه ففكر في عرض نفسه على القبائل في موسم الحج لتأخذه قبيلة إلى بلدها ليبلغ دين الله وليرفع راية لإله لا إلى الله فأخذ يفاوض القبائل فجلس مع سمان قبائل وكانت القبيلة التاسعة بني عامر جلس إليهم هل من رجل يحملني إلى قومه ويحميني لأبلغ دين الله فقال قائدهم بيحرة بن فراس والله يا معشر بني عامر لو أخست هذا الفتى من قريش لأكلت به العربة فرحل إلى رسول الله يعرض عليه صلى الله عليه وسلم الحماية والنصرة ثم قال له أرأيت إن تابعناك وناصرناك أيكون الأمر لنا من بعدك يعني نأخذك ونحميك وننصرك ونؤمن بك نبيا من عند الله ويصح إيماننا بالله وتكون مسموع الكلمة معظم المكانة لك السمع والطاعة والأمر والشورى ما دمت فينا فإن مت. تكون القيادة لنا من بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لله يضعه حيث يشاء. رفض العرض الذي له مقابل دنيوي. طب واحد يقول لك ده التوقيت صعب والنبي مش لاي يروح. ويستسمر دعوتهم وحمياتهم وطلبتهم الدنيوية فإذا تغلغل الإيمان في القلوب أعلمهم أن الأمر بيده وأن الملك ملكه. لا هذه الفلسفة الفارغة لا تصح في سوابت العقيدة ليه الرجل دا يسير معه لدنيا نحارب الدنيا معك فإن نصرنا الله سمعنا وأطعنا لك فإن لقيت ربك حولت القيادة لنا رفض النبي أن يسير معه رجل لحمل راية لا إله إلا الله طالبا في المقابل دنيا لأن حامل الدنيا في قلبه وطالب الدنيا في غده إن وجدها بقي وإن ابتعدت عنه دنياه تركك في الصف ورحل طالب الدنيا ساعة تجدم الأشي الدنيا بتاعته خلاص للخلف در يا أكم من كثيرين ساروا في ركاب الإسلاميين طالبين دنيا فلما سقطت الأمور ولوا أدبارهم ولما لم يعطوا ما أملوا تحولوا للعداوة الفاضحة أعاذنا الله وإياكم من التلوء الأمر لله يضعه حيث يشاء دين الله لن ينصره إلا طالب لما عند الله اسمع النبي لا يملك أن يعيدك بدنيا إنما لا يملك إلا أن يعيدك بما وعدك الله به وهو جنته في الآخرة اسمع في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم النصر التمكين العزة القيادة لا بأن لهم الجنة طالب دين الله رافع راية لا إله إلا الله لا يبحث إلا عن جنة عرضها السماوات والأرض ورسول الله لا يمنيك إلا بهذا إن سلم منك المعتقد واستقام منك البدن والقلب على منهج الله. ده داشرت ممكن تجات في سبيل الله ما كن شملناه الجنة هنا مريض يوم واحد قال النبي بعدما أثنا الصحابة على قزمان قزمان في النار كيف تعجبوا رأينا جلده وجهاده وعظبه نكايته في عدوه فرحل إليه يسنون عليه فصيل سمع رسول الله وفصيل بجواره يهنئه على عظيم جهاده في سبيل الله كما يرى فرد قزمان معلقا مؤكدا للدنيا بأسرها صدق رسول الله وهو صادق عندنا قبل أن يقول قزمان قال ما قاتلت إلا عن أحساب قومي لن عملت ذا ليس لله إنما عن أحساب قوم وآخر مسيله اشتدت نكايته في عدوه فقال النبي هو من أهل النار يا الله تعجب الصحابة فرحلوا إليه يستكشفون خبره فوجدوه أصيب بجراحة فلم يصبر فاتكأ على سيفه فقتل نفسه آه ممكن تقاتل أمامنا في سبيل الله نحن شايفين ان أنت بتقاتل في سبيل الله إنما أنت من جوة من يعلم دواخلك الله من يعلم نيتك عشان كده نصف الإسلام قال أهل العلم بالحديث حديثان عليهما مدار الإسلام الأول إلا ما الأعمال بالنيات حديث عمر رضي الله عنه أرضاه في صحيح البخاري وغيره. بل في الصحيحي الثاني حديث عائشة في الصحيحي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هذان الحديثان عليهما مدار الإسلام لما يا علماءنا قالوا لأن كل عمل وكل طاعة وكل عبادة وكل قول وكل فعل يجب عليك أيها المسلم فيه أمران الأول أن تتوجه به لله لله ليس رياء ولا نفاق ولا طلب لدنيا الثاني أن تأتي به وفق ما كان يفعل رسول الله وأن توافق فيه هدي رسول الله النبي صلى الصبح ركعتين يبقى تصليهم ركعتين قال لك في ركعتين سنة عظيمة جدا ركعتها الفجر خير من الدنيا فيها قبل الفجر يبقى تصلي قال لك ما فيش سنة بعد الفجر يبقى ما تتفلسفش خلاص ما فيش سنة يقى الأخ يخش سلم من صلاة الصبح الله أكبر إيه يا أخي بتعمل إيه قال لك ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها بصل ركعتين السنة طب يا ابني السنة قبل الصبح قال ما أنا قبل الصبح أصليها بعد الصبح لا يا حبيب هذا وقت منهي عن الصلاة فيه طب أنا خبت وأنت متأخر وملحيتش السن أقضيها آه في الوقت الذي تصح الصلاة فيه تستنى لما الشمس تطلع ويعدت التساعة تصلي ركعتين ضحى تصلي ركعتين سنة الصبح قضاء هناك سنن قضاها رسول الله منها الضحى منها الوتر منها ركعات الظهر السنة بتاعة الظهر يبقى ما تتفلسيفش ما تقولش النبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأنا بعد العصر بفضل أصلي سنة كده وبعد الصبح بفضل أصلي سنة كده لا مدار التكليف في العبادة على الاتباع لا الابتداء نهاك عن رفع الصوت بختام الصلاة بعد الصلاة ما تتفلسفش وتقول أصلي في ناس مش عارفة وأنا بعرف لا يلزمك أن تسير خلف محمد بن عبد الله إياك أن تبتدع في دين الله إياك أن تحيد عن منهج محمد بن عبد الله فتبتعد عن جنة وقتقترب من نار فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال رجل للإمام مالك أريد أن أحرم من بيتي وبيتي قبل الميقات قال لا تفعل وأحرم من الميقات بينه بين الميقات ثلاثة أربعة كيل عاوز يحرم من بيته ما يحرمش من الميقات قال لا تفعل قال لما وما هي إلا خطوات زدتها في سبيل الله ده أنا زودت قال لا تفعل إني أخشى عليك الفتنة قال وأي فتنة قال أن ترى نفسك أتممت وقصر رسول الله أن ترى نفسك في الفعل أتيت بما لم يأتي به رسول الله أو فعلت فوق ما فعل رسول الله دخل مدخل من مداخل الشيطان لذلك قال أهل العلم هذان الحديثان عليهما مدار الإسلام إنما الأعمال بالنيات تتوجه بالعمل لله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد تأتي بعبادتك وفق ما كان رسول الله ما تتفلسفش ما تتفلسفش هدى يقول النبي الأمر لله يضعه حيث يشاء ويرفض الحماية المشروطة بطلب دنيوي إشارة إلى أن طالب الدنيا محال أن يرفع راية الدين ولن يرفع الدين إلا بالدين بآل ثم يعلمك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحلك اللحظات هناك سوابت لا تزول ولا يتزحزح عن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هناك أعمدة وأنت تتفاوض على أمر الدين في وقت المحنة إياك أن تزلزل هذه الأعمدة يقوم النبي بعد ذلك فيجلس إلى بني شيبان بني شيبان قبيلة كبيرة عددها أكبر من بني عامر السلاح فيها متوافر تصلح أرضا خصبة لاحتضان رسول الله ولتكون أرضهم عاصمة لدولة لا إله إلا الله جلس رسول الله وأبو بكر إلى نفر سلاسة من قادة بني شيبان مغروق وهانئ ابن قبيصة والمثنى بن حارسة قال أبو بكر لمغروق وقد غلبهم جمالا ولسانا ممن القوم قال من بني شيبان قال كم العدد قال إنا لنزيد على الألف ولن تغلب الألف من قلة قال كيف الحرب بينكم كيف الحرب فيكم قال إنا لنؤثر الجياد على الأولاد نؤثر السلاح على اللقاح وَلَكُونُ أَشَدَّ لِقَاءً إِنْ غَضِبْنَا وَلَنَكُونُ أَشَدَّ غَضَبًا إِنْ لَقِيْنَا إذا بيقول له إحنا بتوع حرب بتوع سلاح نؤثر الجيادة على الأولاد اللي محتاجه الفرس مقدم على اللي محتاجه ولد لو ابني محتاج مصريف والفرس محتاج مصريف أقدم ما يحتاجه الفرس لأنه آلة جهادي وآلة عزتي ولا نؤسر اللقاح ولا نؤسر السلاح على اللقاح اللقاح اللي هي النوق والبقر اللي بتنتج وتجيب لبن وتجيب ولدة لو محتاجين سلاح بعشر تلاف ومحتاجين نقتين بعشر تلاف لأن نجيب سلاح وما نجيبش المام أمر السلاح أمر العزة مقدام عندنا على أمر الطعام ولما نغضب نحارب وإن حاربنا نكون في قمة غضب قال فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم قال علينا الجد والاجتهاد علينا الاجتهاد والجد ولكل قوم حد والنصر من عند الله يديلنا مرة ويديل علينا أخرى الله قمة في الصدق قمة في الإنصاف بعد عن الرياء بعد عن المبالغة، بعد عن الأنعار والفشخرة، التي هي عذوان لكثير من المسلمين. سنضرب إسرائيل ومن وراء إسرائيل. كلام. وضربت كل طائراتنا في مكانها ولم تتحرك. لما؟ لأننا تفرغنا للكلام ونسينا الفعل في قول الكبير المتعال وأعدوه. وأعد لهم ما استطعت من قوة من قوة ومربات الخيل ترهبون به عدو الله أمر الله أصحاب نبيه والمؤمنين من أتباعه من بعده بالارهاب أمرهم الله أن يرهبوا أعداء الله أن يخوفوا أعداء الله من الاعتداء على دين الله وعلى مقدسات الله وعلى أرض الموحدين لله. من الأمر؟ من المتحدث الله؟ اسمع ترهبون به عدو الله. وعدوكم وقدم عدو الله على قوله عدوكم إشارة إلى أن الواقف في الصف ينبغي أن يسأل عن شروط الجندية في نفسه أأنا جند من جنود الله أم جند من جنود البلد والوطن أم جند من جنود المصلحة إن طالع لله ترفع راية لا إله إلا الله تحققت شروط الجندية فيك يأتيك نصر ربك لذلك رسول الله يعلمك لما أثنا على بني شيبان القفرة في قمة الإنصاف هذا الإنصاف الذي غاب عنا نتحدث عنه بعد جلسة الاستراحة استغفر الله يعني. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وبعد فهذا الذي نقصه عليك حدث مع نبيك صلى الله عليه وسلم وقدره ربك لتتعلم في غدك ويومك من أمسك لتدرك معنى قولنا تركنا نبينا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اجلس يا أخي يا أخي يا أخي اجلس لتعلم أن رسول الله تركك على المحجة البيضاء لا تحزن هذا هدي نبيك صلى الله عليه وسلم ورزقك سيأتيك من عند الله ورزق الفقراء سيأتيهم من آل الصلاح من خلق الله بقدر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء لا سؤال في الإسلام لا إجابة عليه لا أزمة تمر بأمة لا حل لها في الإسلام ما تحيا حله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع هدات من الأدوات التي تسببت في غياب النص غياب الإنصاف فيما بيننا كمسلمين تعلم من الكفرة ثم تعلم من سيد البشر صلى الله عليه وسلم حوار رائق أعجب به رسول الله فأبدأ إعجابه وأنصف الكفرة أبو بكر بعد الأسئلة يقول له مغروق أو أنت صاحب قريش أنت الرجل الفقريش يقول أنا نبي والناس بتحربه قال أو قد بلغكم أنه رسول الله آه قال ها هو رسول الله وكان أبو بكر في كل أمر مقدمة فإذا أتى الأمر بعد الاستكشاف لطريق الدعوات إذا أتى الأمر للدعوات أفسح المجال لرسول الله فلما بدأ يتكلم رسول الله أفسح المجال لكتاب الله أبو بكر وسع للنبي والنبي لا يتكلم بلسانه إنما يتكلم بكلام ربه اسمع إلى ما تدع يا أخ قريش فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية وإلى ما تدع يا أخ قريش فيقول النبي قل تعالى وأتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية وإلى ما تدع يا أخ قريش فيقول النبي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذِي القربة الآية وإلى ما تدعو دليل أن الإجابة الأولى أعجبت يريد الاستزادة بدأ النبي يدعو لدين الله بكلام الله فابدأ دعوتك بقال الله وقال رسوله لأنه من المحال أن ينتج عقلك ما يقوله لسانك ليكون خيرا من كلام ربك أو من كلام نبيك صلى الله عليه وسلم وهو هتتخيل أن أنت لما تتفلسف وتقول هتقول أحسن من القرآن أو تقول أحسن من كلام النبي فإن كنت داعية لله لا لجماعة ولا لفصيل ولا لدنيا ولا لذات فتكلم بكلام خالق الأرض والسماوات قال فلان قال الإمام قال الشيخ في مقاطع الأمور قدم قال الله وقال رسوله وتستدل بكلام العلماء في الشرح في الفهم والإفهام في التيسير على العوام ولا يكن كلام البشر عنوانا لك ولا يكن كلامك رائدا لك إنما يكون رائدك كلام ربك سبحانه وكلام نبيك صلى الله عليه وسلم الثانية لاحظ أن النبي يختار صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، عنوين. الثالثة لاحظ أن الدعوة بترتيبها وبحسن اختيار النبي للآيات أتت بسمارها. الرابعة رسول الله يجيب على السؤال قبل أن يسأله. قبل ما مغروق يسأله بعدما قال له دعوت والله إلى مكارم الأخلاق ولقد أفك قوم كذبوك وحاربوك قبل أن يسأله مع مكارم الأخلاق التي تدعو إليها مع جميل وحلو ومعجز الكلام الذي ذكرته لنا لماذا لم يؤمن بك قومك وهم أولى الناس بك رعوا صدقك وأمانتك لماذا عادوك وحاربوك قبل ما يسأل السؤال سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يجيب على السؤال فيقول وإلى ما تدعو بيقول مغرق إلى ما تدعو قال إلى أن يحملني رجل إلى قومه ويحميني ويمنعني مما تمنعون منه نسائكم وأطفالكم لأبلغ دين الله فإن قريشا كذبت الله وحاربت رسوله قبل ما تسأل السؤال تيجي لك الإجابة مش عاوزين لك لك لك لك مش وقت الإطالة في الفلسفة فيقول دعوت إلى مكارم الأخلاق يا أخ قريش شفاء الخامسة أدب التخصص مغروق الرئيس والنبي يدعو إلى دين جديد من المسؤول عن الدين والإسلام والدعوة وزير الأوقاف يقوم يحيل الكلام مع رسول الله إلى هاني ابن قبيصة يقول وأما ما ذكرت من الدين فهذا هاني ابن قبيصة صاحب ديننا فيقول هانئ دعوت والله إلى مكارم الأخلاق يا أخ قريش ولكن إن اتباعنا لدينك وتركنا لديننا في مجلس جلسته إلينا له أول ولا آخر له لعجلة في الأمر وإنما تكون الذلة مع العجلة فلترجع ولنرجع ولتنظر ولننظر أدب دعمر دين هسيب دين واخش في دين جديد بسرعة كده ولا نقعد نفكر وانت تفكر العجلة وحش في مقاطع الأمور ومهماتها وملماتها وأما ما ذكرت من أمر الحماية والنصرة اتكلم في تخصصه ايه الرد نفكر وتفكر وبعد كده نرد طب بقى الحماية والنصرة يعني حرب عاوزين وزير الدفاع؟ لا وزير الحربية وزير الدفاع التعبير نفسه فيه دونية كانت زمان اسمها وزارة الجهادي فلقوا كلمة الجهاد الإسلامية تحرك أموراً في قلوب الموحدين قالوا الحربية عشان الحرب فيها عمش إسلامي فلأ أن في حاجة اسمها حرب تغضب الأعداء ونحن نريد استرضاء الأعداء فقالوا وزارة الدفاع احنا ما بنحاربش احنا بندفع بس حتى التعبير مقصود فيه أن يبعدك عن المعنى الإيماني اسمع وأما ما ذكرت من أمر الحماية والنصرة فهذا المثنى بن حارثة صاحب حربنا وزير الحربي فقال فاني ابن قبيصة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 أو الحاجة بيسني على أخيه في تخصصه وبعد كده بيخش في تخصصه بيقول له إيه؟ وأما ما ذكرته تخصصنا بقى من أمر الحماية والنصرة فإنا نزلنا في صريان اليمامة وبادية السماوة قال ما هذا الصريان قال مياه العرب وأنهار كسرى إحنا بلدنا مأسومة نصين نص تبع العرب ونص تبع كسراء فإن أحببت آه تهيعرض عرض جزئي بيقوله أما ما كان من مياه العرب فعذر صاحبه مقبول وزنب صاحبه مغفور وأما ما ذكرت لك من مياه وأنهار كسراء فعزر صاحبه غير مقبول وذنبه غير مغفور فإن أحببت أن ننصرك ونحميك مما يلي مياه العرب فعلنا يعني بالبلد البلد بتاعتنا حتتين نص تبع العرب دول مننا وعلينا لو قاموا علينا نحاربهم ونحارب الدنيا معاك إنما كسرى بقى كسرى حاجة كبيرة أو بالنسبة لما نقدرش عليه إذا أب علينا وقال اعطوني محمد بن عبد الله مش هنيقدر إذا صدق عدم مبلغة لوجودة للافتخار في غير محله تخيل أبدى النبي إعجابه بصدق الرجل رفض العرض الجزئي هنحميك حماية جزئية النص ده نحميك النص الثاني ما نقدرش يعني ممكن كسرة يقولي بعتولي محمد بن عبد الله نسلمك ما ينفعش عاوزين حماية كاملة رفض النبي العرض قائلا صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما أحوشنا لهذه الجملة الآن إن هذا الدين أو حل اللي أنت فيه هو إن هذا الدين لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه تمشي على سطر وتسيب سطر مش هينفع لن ترى نصرة الله إلا بالاستقامة على منهج الله كاملة دون أن تدع سطرا واحدة شوف بقى الإنصاف. يقول النبي بعدما رفض العرض وانتهى الحوار يسجل النبي المختار صلى الله عليه وسلم إعجابه برجال أطهر مع كفرهم لسانهم طاهر ما فيش فشخر ما فيش أنعر ما فيش كذب ما فيش تدليس ما فيش وعود وإخلاء الوعود اسمع ما هذه الأخلاق يا أبا بكر صغي التعجب إيه الأخلاق دي إيه الحلوة دي إيه الجمال ده ده كلام مين النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عن من عن كفره من عظم أخلاقهم مع كفرهم في كفر عندهم أخلاق آه والله والله من الكفرة ما له أخلاق لا وجود لها بيننا الآن مسلمين مع بعض ما عندناش الأخلاق متاعة الكفر. عندهم الصدق وعدم الكذب عندهم حفظ الجوار يعني حفظ الجوار الجوار يعني الحماية فلان يقول فلان في حمايتي خلاص محدش يدريجي نحيته عندهم احترام الأعراض لا تنتهك الأعراض مع العداوة ابو جهل لما أجمعت مكة قتل رسول الله ووقفوا ببابه ينتظرون خروجه قال الشباب له لما أتينا يا أبا الحكم ما أتينا للاستضافة إنما لقتله فلنقتحم الباب عليه ونقتل فقال لا لولت والعزة لا تتحدث العرب أن أبا الحكم روع بنات محمد بليل تعوزين الناس تقول أننا فزعت بنات محمد دمين أبو جهد فرعون هذه الأمة رئيس مجلس إدار الجهنم عنده أخلاق لوجود لها بيننا زوار الليل يدخلون يقتحمون الأبواب يعتدون على النساء يخزون الأموال والذهب ولا منكر ونبيك أعلمك وأخبرك من أعان ظالماً سلطه الله عليه أبشر يا من رأيت ظلم وقبلته غداً ستظلم مثله وربك حذرك وقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار قال السلف من معان الركون الميل القلبي لما فعل والإعانة ولو باللسان ولو برضى القلب عما يفعل من ظالمه فإن لم تكن مستطيعا للتغيير بلسانك أو بيدك فأقل القليل أن ترفض بقلبك وإياك أن تقول إن الذي قتل وأريق دمه يستحق ممالأة لظالم إعلام أنك غدا مظلوم من أعان ظالما سلطه الله عليه اسمع أبو جه لا يريد اقتحام بيت رسول الله حتى لا يعير بتخويف بنات رسول الله أهاز الخلق بيننا الآن أم أن عائلتين اختلف وتعارك تقتحم العائلة الأولى بيت العائلة الثانية لا يقيمون اعتبارا لليل ولا لنساء ولا لأطفال هنا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم الإنصاف والإنصاف فيما بيننا غائب له مقال آخر في مكان آخر إن قدر ربي في العمر بقاء وللأنفس لقاء اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه ألطاعتك ويُخذ فيه آل معصيتك ويذل فيه آل الجبروت من خلقك ويعمل فيه بكتابك وسنة نبيك رب تولّي أمورنا خيارنا ولا تولّي أمورنا شرارنا رب لا تولّي علينا بذنوبنا من لا يهاب كفينا ولا يرحمنا لا تولّي علينا بذنوبنا من لا يهاب كفينا ولا يرحمنا لا تولّي علينا بذنوبنا من لا يهاب كفينا ولا يرحمنا استعملنا ولا تستبدلنا استعملنا ولا تستبدلنا. استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلىنا. فرّش كربنا وكرب إخواننا في سوريا وبرما ومالي وفلسطين والجزائر وكل مكان. رب أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم انصر الحق وأهله أخذ الباطل وحزبه أعد الحق لأهله اقسم زهر الباطل وأهله يا رب يا رب أرن الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أنر بصائرنا بنورك أنر بصائرنا بنورك أنر بصائرنا بنورك, أنر بصائرنا بنورك لا تجعلنا أداة لحرب دينك. لا تجعلنا أداة لحرب دينك. لا تجعلنا أداة لحرب دينك. يوم يفتن خلقك. سبّتنا يوم يفتن خلقك. رب إنك تبت على عبادك فتنة، فكتب لنا شهادة في سبيلك. فاكتب لنا شهادة في سبيلك. فكتب لنا شهادة في سبيلك. وإن أبقيتنا لدعوة أو قولة حق أو رفعة راية دين فاحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن رب إحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن رب إحقين دماء المسلمين رب إحقين دماء المصريين رب إحقين دماء الموحدين رب إحقين دماء المسلمين رب انتقم ممن ظلمنا وبغى وتكبر علينا رب انتقم ممن استباح دماءنا واستباح أعراضنا واستباح أموالنا رب إنهم خلق من خلقك لا يعجزونك رب إنهم خلق من خلقك لا يعجزونك أرن فيهم عجائب قدرتك رب إن حلمك بالظالمين فتنة للمستضعفين فعجل نقمتك من الظالمين عجل نقمتك من الظالمين عجل نقمتك من الظالمين, الظالمين رب اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين وارزقهم العفاف والحصان أجمعين فك الكرب عن المكروبين سددين عن المدينين اشف مرضانا ومرض المسلمين رد إلينا الغائبين فك أسر المعسورين اجعل أسرهم في موازين حسناتهم رب اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وعند الله تشتبع الخصر ووالله عند الله تجتمع الخصور يوم يباع الدين وبلا ثمن ويكون الأشياء قربانا لأعداء الدين لا نملك إلا أن نقول عند الله تجتمع خصول. تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعفان وإمام أحمده والطبراني.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 ولكن الله يدري، يدري ما بين عزتي، لن يغفل سبحانه عما بين البشر.